BOOM、yeah. 「『ゼマ』を صيتك يادموعي ماتنزليش قدامه Sh-、yeah. هسلم قلبي لحد تاني تاني من النهارده عد قلبي هيعيش وحداني هبص قلبي كمان واقوله ميحسش ا بحنانه フォー هسلم قلبي لحد تاني تاني من النهارده عد قلبي هيعيش وحداني هبص قلبي كمان واقوله ميحسش بحنانه ومصير الايام بتفوت مهما كانتها تطول إن والقلب اللي ز م ن كان طيب من النهارده هيتحول هغالي غالي ومستحيل لو حتى ما بتنزله تاني آ خ ر مره ة س ل م قلبي لحد تاني تاني من النهارده ع ت قلبي هيعيش وحداني هوصي وقوله قلبي كمان ما يحسش بحنانه كمان ما